بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعاب إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم النيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة, والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُطْعِمُوا الَّذِي سَافَرْتُمْ وَقُولُوا لَهُنَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم لا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله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 فَكَفَّ أَيدَهُ مَعَنكُم وَاتَّقُ الله فَكَفَّ أيدِيَهُم عَنكُم وَتَّقُ اللهه وَعَلَى الللهِ فَلَسَ وَسكرمُؤِنون وَلَقدَد أَخَدَ اللهَّهُ مثَاقَذَنِي إسر إلَ وَدَعثْنَا مِنهُ سِن يشَرَنَ قذ وقال الله إني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وهذرتموهم وعثرتمهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا وَاَدْخِلْ نَاكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ السَّوَاءَ السَّبِيلَ ثُمَّ نَقُضِ هِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلمة عن مواضعه ونشوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلتهم منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن أخذنا نساقهم فنسوا حرا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذارة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءوا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 يا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَجْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا أَن سَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير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 وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 فلا تاس على قوم فاسقين واتل عليهم نبأ ابن ادم الى الحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتل قال انما يتقبل الله من المتقين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 يريدونَ أي يخُدُ مِنَّ لنَهُم بخارجينَ منِنه وَلَهُم عَذَبُ مُقم والسَّارِق والسِقَة حَ أييدَهُ مَا جَزَ أَ بِماَا كَسَدَ كَلًَا مِنَ الله واللههُ عزيد حَكم.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 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ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 كالذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أتكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حتمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 انزلت التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها الذين آمنوا والديون الذين اسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه, وكانوا عليه شهداء لا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ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 بِهِمْ بِبَعْضِ ظُنُونُهُمْ وَإِنَّكَ ذِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهجي القوم الظالمين فَسَرَ الَّينَ فِي قُلوبِهِم مَرَضُ يُسَارِحونَ فيِيهِم يَقولونَ نَقْشى أَ تُصبََاد إَح فَعَصَ اللهَّهُ أَ يأْتَ بِالفَتِْ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عيالِهِ فَيُصِْحُ على مَاصَُ فَيُصْبِحُ على مَا صَو فِي أَفُسِهِ النادِمين وَيقولُ النَّذِينَ آم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 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةً على الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 قُْه الأُنَبّئكُم بِشَربٍ مِ ذِكَ مَذُوبَةً عندَ اللهَّهِ مَنْ عَنَهُ الله مَل عََهُ اللهَّ وَغضِضَ عَلَيْهِ وَجَعللَ منِنْهُمُ القَِدَةَ وَْخَنازير وَعبَدَ الطَّوت أُلائِكَ شَرُمَّ كَوا وَضَلّ عَن سَو السَّبيل.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 ايداهما بسوطتا لينفق كيف يشاء ولا يزيدا كثيرا مما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما أوقدوا نارا للحرب أضف أهل الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَهَمُّوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا صُمٌّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ والله بصير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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا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 ياأَه الذيينَ آمنوا لا تَفتُُ الصطيدَ وَأَ تُم حُرم وَمَنْ قَتَهُ مِنْ كُمتعمّدًا فَجَزَ أم مِثْنُماَا قََلَ من النَّعم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 ما جَعَنَ اللهَّهُم يوبَحِرَةِ وَل سَائبَةٍ وَلاَا وَصلَةِ وَل حامِوا وَِ الذيينَ كَفرَوا وَ الذيذينَ كَفَروا يَفْتَرون على اللهَّهم كَذِبَ وَكسَرهمم لا يَعقِون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 اثنان ذواعد منكم او اخران بغيركم ان انتم ضربتم في الارض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إن رُتِّبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَهُ وَلَهُ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا فآخَرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِلَّا اللَّمَنِ ذلك أبنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم